يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك